كَذٰلِكَ يَضْرِبُ اللّٰهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالَهُمْ فَإِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّىٰٓ اِذَآ أَثْخَنْتُمُوْهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِنَّمَا مَنَنًا بَعْدُ وَإِنَّ فِي دَاءٍ حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِن لِّيَبْلُوَ وَبَعْضُكُم بِبَعْضٍ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 وَأَنْهَارٌ مِنَ اللَّبَنِ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفَّى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 ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أَلاَ إِلْكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ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 فَعَلِمَ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتِ السُّورَةُ فَإِذَا أُزِلَ السُورَةُم محُحكَمَةُ وَذُكِرَ فيِيهَا القِتَالُ رَأيتََّ لَفِي قُلوبِهِم م رَضُ يَ ظُرونَ إلَيكَ نَنظرَرَ الْ المَغْشِّ عَلَيْهِ مِنَمَوْوتِ فَأَل لَهُم طَعَةُ وَقَلُ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ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 أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَلَّنْ يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيْمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ واللهَّهُ يَعلَمُ أَعْملَكُمْ وَلَ نَبْل وََّكُمْ حتىََّا نَعَمَ الْمُجاهدينينَ مِنكُم وَصَّابِرينَ وَنَبَلُ وَأَخبارََكُمْ إَِّذينَ كَفَروا وَصَدّ عَن سَبلِ اللَّهِ وَشَ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 إِلَ السَّلْمِ وَأَتُمُأَعْلَونَ وَلهَّهُ مَعَكُمْ وَلَي يتِ رَكُم أَعملَكُمْ إِمَ الحَيَةُ الدُّ يَا لععبُم وَلَهُمْ وَإِن تُقْمِنُوا وَتَتَّكُوا يُقْتِكُم أُجورَكُمْ وَلَا يَسْأأَلكُم أَمولَكُمْ إِنْ يَسْأَلْكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوا وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ هَا أَنتُمْ هَا أُولَاءِ تُدَعَوْنَ لِتُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلُ, فمنكم من يبخل وَمَنْ